انا حس الفراق اللي احدني هنا وهناك انا حس الفراق اللي احدني هنا وهناك ابي حاف يمكنون شتت سابت عقب ما تنت لك ضحكه جمرات رسمم حياك وبيع العمر يا غادي عقب هذا تجافدي ودك باهت الوانا حبي تقول أفداك دموع أحزتي ظلاما لليل يغشاني تجمعنا على حب عفيف طاهر يلخاك بيض الطهر بطرفاه يشبح الوجداني على السفرا قال لي لا حدني هنا وهناك ابي خاف يما كنون شتت سنبى عقب ما كنت لك ضحكه جاب ترسم حياك ربع العمر يا غادي عقب هذا تجافني تفرقنا وكننا شوق يا الخالي على لقياك ولا والله ما ودي عيولك ذيك تنساني ما حتي داخلي حبك جمعت بصدرش لك وأنا قبلك شتاة الليل وبرد الصبح ياك سعني وعودك ذاب لا تورقا حبيبي لا تقول أجفاك بدونك دمعتي تهداك وبي حجر حيواني وعودك كذاب لا تورا يا حبيبي لا تقول اجفاك بدونك دمعتي تهداك وبي حجر حيواني وبي حجر حيواني كلمات الشاعر محمد بن دخيل المختار اداء نواف الثابت الهندسه الصوتيه فيصل الضوء, فيصل الضوء, فيصل الضوء, فيصل الضوء